تخون شخص يخونه اجمل امل حب جديد لي نادي اكبر عناء تخون شخص يخونه اجمل امل حب جديد لي نادي اكبر قرار لا صار ناس يابولا وانت تبيهم Allah'a <Sessizlik> <Sessizlik> emanet